حدثوني عن الجنة إن لي روحاً تطير حدثوني عن ما لم تراه, الع... ما لم تراه عيني ولا سمعت به أذناي لا ولا خطر على قلب بشر حدثوني يا رفاقي عن نعيم أبدي عن حياة لا ممات عن سعادة عارمة أشتهي فيها الحياة حدثوني عن ترانيم الشجون عن رفيق لا يخوني عن ثلاث وثلاثين عمرنا فيها يطول حدثوني كيف لا تبلى ثيابي لا ولا يبنى, لا ولا يبنى موني شبابي موني وأنعم للأبد هذا والله مراضي يا حنينا جاوز الحد مداه حدثوني عن لباسي أرتدي في الحرير وأباهي بالأساور ذهب فضة ولغلغ ثم بالعشق أطير ثم ما تلك الأرائق كيف يهدأ عقلي المشغول فيها هل تزيح الحزن عني وأنينا يخز قلبي جاءني الآيوب أكثر ذاك والله مراتي يا حنينا جاوز الحد مداه هذا شعري يوم أعياه التعب أمشطه بأمشاط الذهب وفضة ثم أبخره بطيب وسعادات الكون في قلبي تهب يا حنينا جاوز الحد مدى هذه النسمات تأخذني بعيدا وتهبني بالرضا عمرا جديدا وتنادي خلودا فخلودا بإذنها الرب الأحد حدثوني عن الغرف من فوقها غرف من تحتها الأنهار يا أحاديث الترف حدثوني عن لبنات الثهب نوعي من فضة طوبة فوقه طوبة حدثوني عن الخيمة حلم المحسنين مجوفة عرضها ستون ميل لا يرى منهم أحد يا حليما جاوز الحد مداه حدثوني عن سوق الجنة كل جمعة لا غش فيه ولا خداع عن نفح النعيم يهب من ربي لا يباع روا مسلم في صحيحه أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحفوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وشمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازدادتم حسنا وجمالا يقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا طمئلوني هل ترى عيني الحبيب هل أشره من يتيه هل أجلسه هناك ثم ابكيه إليه هذا والله مراتي يا حبيبي يا محمد عليك الصلاة والسلام إن في القلب حديثا حبيبي لا سواه لصحابتي اشتياق فاق في الكون مداه حدثوني عن لقاء سرمدي في خديجتنا وعائش واللقاء حتما شجي في القصور البارخات حدثوني عن شجوني أولاقي أصدقائي وأضمع وفيائي ينتهي فيها عنائي ونخلت للأبد هذا والله مراد حدثوني عن بساتين فيها الروض الندي عن خلود فخلود فخلود هذا كل ما أريد ثم قولوا سينادي يوم ذاك أن حياة لا ممات أن خلود لا فناء أن صحة لا علل أن شباب لا هرم أن نعيم لا ثم قولوا أكثر ثم أكثر ثم أكثر وأنا شوقا أغرد وأطير يا حنيني للجنان